أرأيت من اتخذ الهه هواه ارأيت من اتخذ أفأنت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام إن هم ك الأنعام بلهم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونصييه مما خلقنا أنعام وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أكثر إلا كفراء ولو شئنا لبعفنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذ فرات, هذا عذب فرات 117. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 118. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبل دبل دبل دوت ملامح